لآن القرآن موسوعه النابلسي ن كفروا للعلوم الاسلاميه م أصحاب النار ه مثل فيها خالدون م ما ينفقون في هذه ا ل ح ي ا ة الدنيا كمثل ريح, كمثل ريح فيها ص د ر أ ص ا ب ت حرث قوم ظلموا أ ن ف س ه م فأهلوا و م ا ظ ل م ه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل م ي ل موسوعه النابلسي ت ل ع ل و م و ل ا م س ل ا م ي ه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 I'm sorry. BLEH